ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ عَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ عَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَىٰ أَنْ آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَذْحُورًا فكن قابيا أنما مرمى مدعورا